وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد إخوة الكرام اليوم إن شاء الله سنكمل القواعد الفقهية ونأخذ متمم لقاعدة الضررات تبيح المحذرات وهي الضرورة تقدر بقدرها الضرورة تقدر بقدرها أولا الضرورات تبيح المحذرات هذه القاعدة شرحناها سابقا واتينا بالأدلة عليها ما هي الأدلة التي تثبت لنا هذه القاعدة التي يطبقها الفقهاء في مجال الفقه أيمن قول لله تعالى إلا ما اتطللتم إليه واتفصل عليكم ما حرم عليكم إلا ما اتطللتم إليه أحسنت آه. فمن اتطر غير باغ ولا عاب أحسنت حديث عمار بن ياسر إلا من أكره وقلبه مطمئنن بالإيمان طيب هذه القاعدة متممة لهذه القاعدة ومعناها إذا أعوذ المرء لشيء حرام أن يرتكبه لا يجوز أن يتجاوز حاجته له لا يجوز أن يتجاوز حاجته له هذا معنى أن الضرورة تقدر بقدرها ودليل هذا التقييد لهذه القاعدة الكلية العامة قول لا تعرف من اضطره غير باغ ولا عاد فلا يتعد حدوده ولا يتجاوز حدوده له إن كان في صحراء وتضوع جوعا وكاد يقتل أو كاد يهلك وما عنده من الطعام إلى الخنزير أو الميتة لا نقول له تأكل الأكل حتى الشباح لا تأكل حتى تسد الرمق وتدفع عن نفسك الهلاك فإن زدت فقد أثمت ودخلت تحت قول الله تعالى باق عاد فإن زدت فقد أثمت وصور هذه المسألة صور كثيرة جدا أو فروع هذه القاعدة وهي أن الذرات تقدر بقدرها فروع كثيرة جدا تدخل في العبادات وغير العبادات منها في العبادات الجبيرة الجبيرة, الجبيرة يعني رجل كسرت يده أو كسر اسفوع فأراد أن يضع الجبيرة على يده، فنقول لا بد أن يضع الجبيرة على مكان الكسر فقط ولا يتعدى لما؟ لأن الضرورة تقدر بقدرها ما هي الضرورة؟ ضرورة المسح لأن الوضوء ملزم الإنسان به أن يغسل يديه إلى المرفقين أو إلى العضد، فيغسل يديه إلى المرفقين فإذا وضع الجبيرة فإنه لن يغسل فنقول له هنا جاءت القاعدة العامة الكلية الضررات سبيح لا تغسل يدك ولكن امسح على الجبيرة فجاء المقاعد الاخر وقال لا نضبط القاعدة الكلية هذه الضرورة وان اباحت هذا المحظور وهو المسح مع وجود الماء فاننا نقول له نقيد هذه القاعدة العامة الضررات تقدر بقدرها ان كان الكسر في الرسخ فلا يزيد الى المرفق ولا يزيد الى العضد لا يجوز بحرم الأحوال وإن زاد قلنا لا يصح المسح بمعنى رجل كسرت يده أو كسر الرسخ عنده فوضع الجبيره ثم زاد له الطبيب بجهل منه فزاد إلى المرفق فسأل الفقيه الآن أنا قد وضعت الجبيره على الرسخ فزاد الطبيب إلى المرفق وأريد الوضوء كيف أفعل قال التوضى فاغسل وجهك واغسل يديك أو اليد اليمنى إلى المرفق التي وضعت عليها الجبيره. امسح عليها وصل وصلتك صحيح قلنا له هذا خطأ لما؟ لأنك نظرت بنصف عين نظرت بأن الضرورات تبيح فأنت قلت له هنا ضرورة وضع الجبيرة أباحث لك المحظور وهو المسح كالتيامم يعني المسح مع وجود الماء فيأتي المقاعد الآخر المتقن فيقول له لا هي ليست على إطلاقها بل هذه الضروره تقدر بقدرها قال ماذا أفعل أضيع نفسي تضيع صلاتي نقول لو صليت بهذا المسح عليك اعاده الصلاة وعليك ان تذهب إلى نفس الطبيب فينشر لك هذه الجبيرة حتى تصل بها الى فقط ولا تتعدى محلها فإن تعدى المحل لعدم اللزوم أو لعدم الحاجة فإن تعدى المحل ومسح على يديه وصلى فصلاة باطلة ولا بد أن يؤيد الصلاة هذه في العبادات باذن الضرورة وان كانت تبيع المحظور تقيد بقولنا الضروره تقدر بقدرها أيضا في المعاملات في المعاملات تنزل أيضا هذه القاعده رجل مدين وجاء الغرماء فذهبوا إلى القاضي فقالوا نريد اموالنا وكان الرجل فيه نوع من المماطله فذهب القاضي فقال انت مماطل وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اكمله ماطل الغني ظلم تحل أو يحل نعم ارضوا عقوبته. قال سنعاقبك الآن ناخذ مالك رغم عنك ونعطي الغرماء وماله كان مالا سائلا. مال ناض من الدراهم وعقارات وسيارات وأموال أخرى فنقول الضروره هنا حملة القاضي أن يشتد ويحكم على هذا المدين بأن يدفع الأموال للغرماء بأي الأموال يبدأ بالسمين أم بالأخص بالأخص ليش؟ لأن الدراءة تقدر بقدرها نقول هات المال السائل اللي عندك ولا نبخس حقق لأن ممكن البنايات لو بعتها في هذه الأوقات والحديد رخيص هذه البنايات ينزل ثمنها وإن انتظرت للصيف ممكن الثمن يرتفع فلما نضرك في ذلك؟ لا الدراءة تقدر بقدرها ائتني بالمال السائل اللي عندك من للدراهن فإن كف ووف انتهى الأمر فإن لم يوفي ننظر في العقارات التي لا تخسر سواء الآن او بعد ذلك العقارات التي تخسر اولا نبدأ بها لأنها تقدر بقدرها حتى لا نوقع عليه ضررا آخر يبقى إذن الضررات تبع المحضرات نعم لكنها تقدر بقدرهم أيضا من فروع هذه المسألة مسألة الترس اللي أفت به شيخ إن يكون المسلمون في حرب مع الكفار والكفار أصروا بعد المسلمين فجعلوهم ترسا لهم تترسوا بهم ف جميع العلماء والفقهاء أفتوا بإيش أن هذه البلدة إن لم, تفتح إن لم تفتح إلا برمي المسلمين مع الكافرين حتى تفتح عليهم البلدة قالوا يرمونهم وإن قتلوا المسلمين يجوز فقلنا لهم هذه من أين أتيتم بهذه الفتوى لما أتيتم بذلك وحرم الدم المسلم معلومة قطعيا من الكتاب ومن السنة قالوا عندنا قاعدة تقول الضرورات تبيح المحظورات قلنا كيف ذلك قالوا الآن الضروره أن ترفع كلمه لا اله الا الله على بلاد الكفر وان نعبد عباد الله لله لا نعبد عباد الله للبشر فلا بد ان نخرجهم من الظلمات إلى النور وقد قال ان سيدنا عمرته ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله وان كان معهم بعض المسلمين ولا يحدث الفتح ولا النكاهه في الكافرين إلا بموت بعض المسلمين معهم فليموتوا ويبعثوا عند ربهم اعلى نواياهم والظلمات تبيح المحظورات فناتي هنا نقول لا الدرات تبعي المحضرات لكنها تقدر بقدرها فنقول لهم انظروا اولا في جميع النواح إن كانت ثمت ناحية ليس فيها مسلم هذه ناحية تدخلون منه وإلا ان كانت النواحي فيها المسلمين فلابد إن رميتم وقتلتم لابد أن تضمنوا الدية لكل مسلم قتلتموه فإن لم يكن لهم ورثه لابد للمال أن يرجع إلى بيت مال المسلمين يبقى بحنا لكم القتل ومع ذلك ضمنناكم إيش؟ لأن الذرات تبع المحضرات ولكنها تقدر بقدرها مفهوم؟ لا مش مفهوم طيب رجل سافر مع أهل الإسلام وقاتل أهل الكفر ثم بعد ذلك في دار الحرب غنم غنائم فلما غنم هذه الغنائم بات ليلة شاتية مطيرة ووجد الجوع يقرصه سيموت من الجوع فقال هذه غنيمة أأكل منها أم لا الشرع يقول الآن أنا أسألكم، الرجل سيموت، أشرف على الهلاك، ووجد الطعام أمامه وهذا الطعام كان، كان من غنائم المسلمين، وهو في دار، في دار الحرب، في دار الحرب، وعنده الغنائم، فقال اترك نفسي أموت، لابد أن اكل الشرع جاء يقول هذه غنيمة، يجوز أن تأكل منها، صح؟ يجوز، لا يجوز؟ ما الدليل؟ الآن السؤال مطروح من الرجل الجائع ويريد الإجابة من طلب العلم رجل جائع وجد طعاما وهذا الطعام من الغنيمة جاء الشرع يقول له اتق الله لا, لا تتقدم حرام أنتم تقولون ذلك وأنا أقول لا الشرع قال له قل هذه غنيمة هذا سهم لك قد قتلت المشركين وتقاتل بالمسلمين أنتم قلتم لا تخالفونني تخالفونني محمود ايتني بالإجابة يأكل ولا لا يأكل الشرع قال له لا تأكل ما الدليل حسنت وابن حزم سبق فيها قل هات الآية يا أستاذ وما كان لنبي أن يقول ما وجد الدلالة من هذه الآية ما وجد الدلالة ده نقول قل أصلاً وما كان للنبي هذا يعتبر خبر بمعنى الإنشاء يعني ليس لك أيها النبي أن طب وإيش فيها هذا خطاب للنبي سعسل الأمة جائعة لكن النبي ده له ضوابط خلقية معينة ليس للنبي أن يقول إيش فيها أنت أنت أنت صاحب القراءات أحسنت الخطاب للنبي خطاب للأمة لا يمكن الأحكام تنزل العين واحدة يا أيها النبي إذا طلقت من النساء فإذا قال له ليس لك أيها النبي أن تغل ليس لأمتك من باب أولى وقياس الجلي ليس لأمتك أن تغل صحيح ولا لا والثاني أيضا الثاني هو من يأتي بما غلى ده وجه الشاهدون وجه الدلالة عندك يا أحمد الاسلوب ده أسلوب إيه؟, إسلوب ايه يعتبر إسلوب إيه؟ تهديد تهديد يعني ستأتي وسترى وستعلم بأن الله سيوفيك ما فعلت؟ هذا اسلوب تهديد وممكن تقول أنه يتضمن الزم والحديث يظهر ذلك ويبين ذلك جليا يبقى إذن الشرع عصارة يقول له لا تأكل من الغنيمة فجاء الفقيه فقال له أراك تشرف على الهلاك ولك أن تأكل وعندنا الدليل القاعدة الفقهية التي استنبطناها واستقيناها من الآيات والآثار الضرورات تبيح المحظورات أنت الآن في ضرورة ستشرف على الهلاك فتأكل من هذه الغنائم نعم كل من هذه الغنائم لك أن تأكل من الغنيمة فوقف الرجل وكان طالبا للعلم فقال لكن هذه القاعدة ليست على الإطلاق هي مقيدة ما هو التقييد الضرورة تقدر فأقول لك كل من الغنيمة ما يسد ما يسد الرمق فقط ولا تستكثر وإن استكسرت فقد إيش وقعت في السارقة من الغنيمة لا يجوز لك ذلك فنحن نقول ان الذرات هنا تقدر بقدرها أيضا امرأة كانت مريضة وكانت قد ولدت طفلا جميلا ترضعه فأرضعته وبعدما أرضعته جامعها زوجها فحملت وهي ترضع تحب الطفل جدا فحملت وهذه مسألة شائكة صراحة مسألة شائكة شائكة فحملت وهي ترضع بعدما حملت خف اللبن قالت ما يهم نزيده باللبن الصناعي مع اللبن الطبيعي هذا فبعدما خف اللبن يوم بعد يوم بعد, يوم بعد يومين بعد ثلاث انقطع اللبن فذهبت الى طبيبه ثقة فقالت ان الطفل سيموت ان لم يرضع منك وهذا اللبن جف عندك ولا تستطيعين ان ترضعيه إلا بأن تنزلي الحمل الذي في أسبوع أو في أسبوعين أو في شهر. لا يحمل في شهر. تجمع أصبح إيش؟ أصبح مضرة. صحيح ولا لا في شهر هو مضرة. فلما كان مضرة يعني إيش؟ نطفة يعني تجمع إيش؟ دم دموي هو دم فقط. والآن اللبن قد جف ماذا تفعل؟ وقفت حائرة. أنزل الجنين ولا ما أنزل الجنين؟ فما رأيكم في هذا؟ أو أن مطلقه مطلقة لأنها مسألة شائكة فأنا أريد طلبة العلم كيف تتضرب عليها يبقى هي حامل وترضع والولد الجنين الذي يرضع يحتاج حاجة شديدة للبن امي وقالت لها الطبيب الثقة إن الولد سيموت إلا لم يرضع منك وانت بحملك سيدف اللبن ولن يرضع الولد حلوا لنا هذا الاشكال راح يجيب مرضعة ملقاش ما فيش ولا استاجر أي مرضعه والطبيبه قالت لبنك انت بالذات والذي اللي سيحييه اغلقنا كل الباب يشوف دكتوره تانية، الطبيبة التانية قالت لا اللبن قد جف بسبب الحمل والولد احوج ما يكون للبنك أنت خاصة وسيموت ان لم يرضع من لبنك لا بد من انزال هذا الحمل عمرو طبق في القاعده التي درستها يا شيخ عمرو حسنت انت وقفت على الباب الآن لابد أن تلج لا لا لا الآن اعتي بالضرورة وقت بالمحظور وتكون قد ولج الضرورة حياة الطفل الذي يرضى أحسن هاه المحظور المحظور قتل الجنين أو انزال الجنين يبقى إذن ضرورة هل تبيح هذه الضرورة المحظور أم لا هاه أخطأ ولجته وأخطأ جزاك الله خير ها. الآن الرجل ولج ولوجا جيدا جدا, جدا. ثم اجاب قال وهذه درطة بيح هذا المحذور فلاها أن تنزل أخطأ وصل سنتين ولا لا أيه فلو وصل سنتين وانزل بسنان يبقى لابد أن أقول هذا قد تساومة انتحقوا على إيه ابن اسماعيل ابن علي امه حملت فيه ثلاث سنين نزل بسنان كل السنان نزل بيها يعني غير كمان هو بطنم مندهش للإمام مالك تخيل فيه ذلك أيضا ففي حمل وذلك قالوا ان أقصى مده للحمل مش معروفه يا اخوه انا اريد دي المساله فقهية مش عايز عواطف المساله فقهيه هناك ضرورة وهناك محظور ودرستم قاعدتين القاعده الاولى تقول الضرورات تبيح والقاعده الثانيه تقول الضرورات تقدر بقدرها طبقوا القاعدتين على هذه المساله فقط هذا الذي اريده منكم ما تقدر بقدرها لا مجال لهذه القاعدة في هذه المساله لا صراحه كلام قوي وهي عللت هذا الكلام لان الطفلين روحين لا يجوز قتلهما صراحة إجابة سديدة وسأجيب أنا. المسألة على التفصيل الذي فصلتموه أنتم. أقول أتريد تبيح المحظورات؟ عندي ضرورة حياة الطفل الذي يأكل ويشرب وتعلق قلب المرأة به. والمحذور هو قتل الدم النطفة الموجودة في بطن الأم. فنقول هذه الضرورة هل تبيح لنا المحظور هذا؟ نقول نعم. تبيح هذا المحظور لكن بإيش؟ بقدرها. ما هو قدرها أو ما هو تضيقها؟ نقول إن لم يبلغ كما قال الاخ الكريم لكن مش عارف القاعده ان لم يبلغ المائة وعشرين فهي تقدر بقدرها وتنزل الجنين ولا شيء عليها وتبقي على الطفل فإن بلغ المائة وعشرين ونفقت فيه الروح فأصبحت روح مقابلة للروح ولا ضرورة هنا يمكن أن نطبقها كما قالت الأخت الفقيه. فقهة العصر أستاذ الآن حقا فلا مجال لتطبيق هذه القاعدة لأنه لا ضرورة إذا ضرورة حياة الجنين في بطن أمي بعد ما نفقت فيه الروح تساوي ضرورة حياة الطفل الذي يرضع من لبن الأم فلا يجوز أن تنزله في حال من الأحوال ولا تطبيق للقاعدة في هذا المجال بعد 120 يوم لا تطبيق للقاعدة المفروض المرأة هذه تروح تتدرس لإخو متعودش معانا بقى خلاص الطاقة علينا جميعا المجلس كله إيش نعم المجلس أجاب هذه الاجابات لكن ما أتى بالسديده الأخيرة حتى لا ندلس كنت لسه هتقولها تعادلت معها ما يهم لكن الغرض المقصود الغرض المقصود هل واحد منكم فكر بأن هذه القاعدة لا تطبق إلا قبل اليوم 120 يوم لكن هو الصحيح النظر الدقيق نحن نقول تطبيق القاعدة متى تطبيق القاعدة عندما لا يستويان فلما استويا فلا تطبيق القاعدة لما لا يستويان متى قبل المئه وعشرين يوم يعني قبل نفخ الروح فيكون الجنين في الخارج الذي يرضع ونفخ فيه الروح هذا اولى من ايش النطفه هذه لانه لم ينفخ فيه الروح فلا يستويان فتكون هذه ضرورة تقدر بقدرها يعني قبل المئه وعشرين يوم هذه ضروره تبيح هذا المحظور اما واذا استوي يعني نفخ الروح في الجنين فلا صح أن تقول هنا تطبيق القاعدة درات تبيح المحظورات ولا يجز أن تسقط هذا لا سيما وأن الثاني يمكن أن تكون له بدائل ما عرفت تعرف بعد ذلك في الطب والله أعلم بالأرواح مفهوم الصورة الأخيرة لهذه القاعدة امرأة, امرأة ولدت ثلاثة في بطن واحدة جزاء الله خير وعندها من قبل خمسة وكان زوجها يقول تناكحه تكاثره فإني مباهم بكم إيش الأمم. فقال كل عام لابد ان تاتيني بتؤام فالمراه بعدما اتت ونزلت على رغبته ما استطاعت الى ذلك سبيل فقالت ماذا افعل قالوا يعزل الرجل حتى ترتحين لأن الطبيبه صاغه قالت لا تستطيعين الحمل بعد ذلك سالت الطبيبة المسلمه فقالت لها يعزل الرجل حتى لا تحملي لا يحدث الحمل فقالت العزل قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه ولو على صغره فإنها ستولد ستولدا والعزل يمكن بعد ذلك أن يحدث به التخصيب ممكن لأنه ممكن الرجل لا يستطيع أن يعزل يعني يبعد نفسه يعني المهم العزل فهمين أنتو العزل فلا يستطيع أن يعزل فإن لم يستطع أن يعزل ماذا نفعل ستحمل المرأة ويمكن أن تموت فنقول لها الآن أجيبه ركب اللولب لأن اللولب عندي محظور صراحة نقول لها ركب اللولب لأن اللولب محظور من أكثر من وجه إيش ربط الرحم ده أشد حرمة من اللولب ربط الرحم دي معناها أني أتنتهي إلى آخر عمرها بذلك ولذلك أنا ما أسئلت أغسل قلت حرام البت ما يجوز ربط الرحم بحال من داخلنا لها ركب اللولب فسألت اللولب يا حلم قلنا لا اللولب محظور قالوا محظور من أين نساء العالمين الآن تركب اللولب قلنا محظور من أكثر من وجه الوجه الأول لا يركب اللولب حتى يترى العورة هو النظر العورة تحوى الأمر الثاني إذا ركب اللولب هذا فإن المرأة تضرب أخماس فأزاس في, في مسألة الدماء كانت العادة خمسة أصبحت تسعتاشر كانت الصفرة والقدرة ما تأتي أصبحت تأتي صفرة والقدرة كانت ترته بالجفاف بعد ذلك وجدت القصه البيضاء ومرت تجد الجفاف فهذه محظورات وهذه كلها من إيش؟ بسبب اللولب تركيب اللولب فلذلك قلنا اللولب محظور قالت الآن قالت سيد طبيب الثقة ستموتين إن حملت قلنا لها هناك ضرورة ومحظور ما هي الضرورة؟ حياتك نحافظ على حياتك وما هو, هو المحظور تركيب اللولة فقلنا لها الضرورات تبيح المحظورات ولكن ان تركبي اللولة ثم نظر دقيق النظر الفقيه المتفقه في القواعد فقال انتظر هذه القاعده ليست على اتلاقيها فانها مقيده الضرورات تبيح المحظورات لكنها تقدر فقال الرجل ما هو قدرها قلنا فبات نعم نقول من وجهين قدرها ألا ترى الطبيبة فوق محل التركيب يعني لو التركيب في محل معين لا يجوز أن يقع بصر الطبيبة على ما فوق المحل ولا يجوز للمرأة التي تعمل هذه العملية أن تعري عن هذا الجزء بحال من الأحوال لا يجوز له لما؟ لأن الدراءة تقدر بقدرها مفهوم يعني المهم المحل الذي يكون فيه اللولة فقط هو الذي يرى وهو الذي يعرى فقط والباقي لا يجوز لأن الذره تقدر بقدرها وأيضا لا يكون الوجه الثاني لا يكون تركيب اللولة على الدوام ولا على الإطلاق ومن هنا نقول يحرم مسألة الربط بل نقول تقدر بقدرها وهو عندما تستردين العافية وجب عليك إخراج هذا اللولة فهم ولا ما فهم فهمت اذا الدراسه تبيح المحظرات نعم لكن الدراسه تقدر بقدرها اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولك